الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها أقوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرحب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ طَالَمَا قَيَّمْنَا إِنْسَانًا مِن صلصال ك الفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آ رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء يربك ما تكذبان؟ ما رجلي بع بين. الزبان يخرج منهما ما تكذبان كل من عليها صان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبأي آلام كذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلام ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آل؟ يا تكذبان. Ya Masha'la في السماء فكانت وعدة كبائر فبأي آل ربك ما في إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا ما هم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يُكذِبُ بها الْمُجْرِمُونَ يطوفونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أَنْسَ بِأَيِّ أَلَاءٍ بِكُمَا تُكَذِّبَا There كذبان فيهما من كل فاكهة تكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا كذبا ومن دونهما جنتان سبأين سبأي آذاء ربكما تكذبا محور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمس هُنَّ إِنسُوْنَ قَبْلَهُمْ وَقَبْلَهُمْ قري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكتب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم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 وتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقيم Bismillah. في أحسن تقريب ثم رددناه أسفل سافلين فَإِذَا فَنَاهُ أَنْجُرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَنَا يَكَلِّفُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ الله أكبر صدق الله العظيم